ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وعلى أهل وصحبك مسلم تسليما تخيرا الله بعد أيها لك في هذا درس المعداد الصحيح الإنم مسلم رحمه الله تعالى وها نحن في فتاب الصيام في الباب الخامس عشر باب جواز الصوم والفطر بشارة مبران من مسافر لغير معصية دن كان سفره مرحلتين واكثر وان الافضل ان اتوقع من ضر يصوم ولم يشق عليه ان يفطر قال حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رب اذا كنا هذه هذه المدالة محبوظ معاك المدالة باب هل أردت؟ أيوة باب الخمس عبشان حسن قال حددني يحيى بن يحيى ومحمد بن رب قال أخبارنا الليت الليت بن منت بن سعد. ابن سعد أبو الحارث الفهمي قالوا حددنا ختيبة بن سعيد حددنا إليه عن ابن شهابي ما اسمه ابن شهابي يا خانه وسابه؟ ابن شهابي اسمه؟ محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهابي الزهيد كيفون؟ هل يمكننا كلها؟ نذكركم الله محمد عبد الله بن شهاب الزهري صوت مصطفى بالصلاه والصلاه وصلوا يا محمد اسمه ايه؟ عجو ابن مسلم ابن, ابن عبد الله ابن عبد الله الزهري ابو بكر متفق على امامته وجلالته خلاص؟ امام شهير محدد فقيه كان كثير الإطعام والإكرار معنى حتى أنه كان ينصب المواعد الطرقات ليأكل منها المرة وابناء السبيل فتراكم تبين عليك حتى قضاء عنه أحد أمراء بني أمين فسدد عنه ثم عادة من جديد يعادتي وشيمت قال له بعض أصحابه فضى عنك الأمير الدين ثم عدت لتنفذ قال إن الكريم لا تحنكه التجارب إن الكريم الذي تعودت يد المترب والعطاء والبد لا تحنكه التجارب نعم حافظ القرآن في ثمانين ليلة في ثمانين ليلة حافظ القرآن ولا يوجد جنب الشيخ إبراهيم السميع تعالي لا. واحد هنا واحد هنا تازي مباركي بك الباب 15 باب حكم سيام المسادي عرضتم يا إخوان ابن الشهاب الزهري حقيقاً ابن الشهاب يا أخوان. كثير المشايخ والرحلة وتفرد 90 حرفاً لم يروه إلا هو في الدنيا كنية نسعون حرفاً تفرض بينا أعطوا بسها السامة أعطوا بسها السامة الله سلام وضع أخوان وقفت على عنوان يا شيء أخونا حسين وقف الشيخ أحمد العنوان حكم السلام المسافة وقلنا إخوة سيار المسافر على صور وأقسام صح طارة يحرم على المسافر الصيام إذا كان تضرر وإذا كان الصيام يتلك نفسه ويزهقها بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام بالصغر يعني من البر ولا الطاع إنما هو من البر والمصير وذلك لو كان الصيام يتلب الرجل ويتضرر به تضررا بالغا خطارا يكون الصيام مكروها إذا كان شق عليه ولا يتضرر لا تهلك نفسه إنما يشق عليه وهنا يكون الصيام مكروب وطارة يكون الصيام أفضل وأحسن معنى إخوة إذن الحالة الثانية الصيام في حقه باركة باركة بكم مكروب والإفطار رخصا والإفطار والثالث إذا كان يستوي الأمران الصيام والإفطار فهنا يأتي قوله وأن تصوم خير لك معنا إخوة إذا لم يكن يشف عليه أكرمكم الله وإذا لم يكن يتلف نفسه ويزهقها فهنا الصيام في حقه أولى وأن تصوم خير عرفنا كم حالة الآن طب إيش رأيكم تعالوا كده نشوف انواع الصيام قال لي الشيخ ابو واجب ومستحب ومكروه ومحرم يلا اعطينا الواجب ايه شيء صيام رمضان القضاء. صيام القضاء صيام الكفارات صح صيام النذر صيام الفديه ها في الحج يعني النسك طيب الصيام المستحب من الاثنين والخميس الصيام ده ها, ها. ها. صيام بعض العشر من الحجه اول 10 من الحجه اللهم صل محمد اللهم محمد حسام في حد ثاني مش عارفينه حد ثاني مشتبه عليه طب نقولوا ها كده دي المستحب صيام اكثر شعبان صيام اكثر محرم مستحب اذكروا لنا صيام مستحب حسام العدل صيام شعبان خلاص ها ست من ذوال صار عرفه الغير الحاج البيض الثلاث صيام مستحب سر دوله نص مصطفى خلصنا الصيام العام البيض طيب الصيام المتروك حلوه الجمعه منفردا. السبت منفرد ها صيام يوم عرفه للحاج يوم شعبان في شعبان يوم الشك ادي بقول يوم الشك طيب صح صيام يوم الشك متروح الصيام في الحج الصيام في الحج اخر العشر لمن هو في الحج ها ولا ايه لو ما عيد ادخله في المحرم صيام يومي هاتون ها يوم العيد حاضر صيام الظهر صامه وصوم الظهر ها ال جمعه صيام المسافر اللي هو اللي مروح صيام المسافر ونفسه تهلك ها يا حباب الصوم الصيام بدون إفطار اليوم الصيام لما الظهر يعني طيب ها ايوه صيام الحيض وانه فساء او حرط ها, ها؟, ها؟, ها؟ طيب ها ماشي باقي اسئله معنا بقيه ما نسيت ان شاء الله طيب يقولون ها حصل حدثنا قتيبه بن سعيد ابو رجاء البغدادي قال عندها ها أه؟, اه 90 حرف ولا مروي له لانه كثير الرحله افتفرض قلم مش, مش ها لما نقول حرف لما نقول حرف يعني حديث وضربات من باطه 90 حرف يعني زيها دي واضح الشيخ ابراهيم وقلت علينا بالمصطبق أن الأمة تلقت صحيح من قبول إلا الأحرف اليسير المنتقل أحرف اليسير عن الحديث وضحك وفي اللغة الحق يطلق على الجملة المفيدة والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كلا ان كلمة هو طائلها قال رب الجعور لعل يعمل الصلاح في المطال كلا إنها كلمة هو طائلها معلم؟ ضعي نكمل حقاً وحدثنا القذيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليت وليت ابن سعب أبو الحارب الفهمي المصري قاضي مصر ومختيها بارك الله عن ابن شهابي موزول عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عطبة أحد الفقهائي السابع عن ابن عباس أبو العباس عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وانتوا عارفون قصة التي وقف له لما مات جاء طير أبيض بالسماء ودخل معه في لحظه وهم يدفنوا يعدوا اللحظ له جاء طير أبيض ودخل في اللحظ ولم يعلم أنه خرج لم يعلم أنه خرج مرة ثانية فأولها وهذه قصة متوفرة قالوا هذا علم عبد الله بن عباس اين ما مات الا والامه قد فقدت علما كثيرا اننا ان, إن, إن تريد في التفسير فهو ما شاء الله اترجم القران ان تريد في الاشعار ما شاء الله ان تريد في الانساب سبحان الله ان تريد في الفقه الله اكبر ان تريد في الحديث ما شاء الله ولذلك كل صنف من هؤلاء الناس الذين يطغون فنون العلم يرضون عند عبد الله بن عباس ويذودون ابو ويرحلون راضين في السلسله كان كما يعني نال الدعوه النبويه ها نال بركه الدعوه ايه اللهم وفقه فين في الدين في التاويل والسلام ورحمه الله وبركاته المثال في السلسله شكراً <تصفيق> لكم ابن عباس الاضر عن عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج عام الفتح في رمضان خطمي <تصفيق> سرمان؟ خلاج عام الفتحي كان في رمضان وعام الفتحي متى كان؟ ثمانية جليد. في العام الثامن مليترا كما تعرفون معنا يقول وخرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديم موضع ثم ثم اختر وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الايه الاحدث فتحدث من أمري. يعني الجديد فالجديد من امره صلى الله عليه وسلم الامر بعد الامر, بعد الأمر وما كذا قال حدث ان اياحي ابن يحب وابو بكر بن نبي شيمة وعمر بن واسحاق بن ابراهيم عن سوفيان سوفيان هذا بارك رفيكم هو ابن عينا عن الزهري معلم؟ الزهري كما كنت لكم البيمام الشهيد بهذا الإسناد مثله قال يحيى قال سوفيان لا أدري من قولي من من هو يعني وكان يوحد بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما؟ الرجع أن هذا, هذا كلام للزهري ما؟ طيب حدثنا محمد بن رافع اللي سابونا قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق ابن منا لهمام الصنعان ابو بكر الإمام الشهير صاحب المصري قال أخبرنا معنى شيخه معنى بن راشد تبعونه عن الزهري الزهري من هو؟ عرفوني بقى من الزهري؟ محمد بن مسجد ابو بكر متفق على إمامتي وآه؟ وجلالته رحمه الله يقول وكان الضطر آخر الأمرين وإنما يأخذ منها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخره يعني مراعاة آية من ناسخ قد يكون فيه ناسخ ومنسور قد متأخر يفسر ما تقدم قال زمري وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب ثلاث عشرة ليلة خلت من, من رمضان وحدثني حرمالة ابن يحيى كل إمام مسلم حدثني حرمالة يحيى إمام من عيمة مصر حرمالة ابن يحيى التوجي بالمصر قال ابن وهب من ابن الله. عبد الله بن وهب أبو محمد صاحب من مالك من سمع أبطأ قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيدي عن ابن شهاب الملك من شهاب وكم مرة تكرر معنا ابن شهاب؟ في الليلة هذه؟ كثيرا لأن إمام رحال أصلا صاحب مشايق لم يصل إليهم غيره وأحاديث لم يروأ إلا هنا ولا تستغرم هذه الأحاديث من الإمام الزهري لأنه أهل لأن يؤخذ عنه هذا النوع من الأحاديث الغرائب العجال 90 حرب تفرد بها رحمه الله تعالى لأنه صاحب رحلة وصاحب مشايق وصاحب إتقن وحفظ وموسوعه موسوعه اي مين معناه في فرقنا وانا قلت لكم اخذوا عنه شيء حاجه بسيطه من يذكرها الشيخ عبد الله المطال حاجه سهله جدا اخذوها عنه هي كان يلبس لبس شرطه تركي وميه انتوا عارفين انا لبس وهيئه ومظوا شكل على ولا لا الشرطه لهم لبس كده فكانوا بيعيبوا عليه يلبس هو كان متأونا نقول لبس الشلطة مش لبس الشلطة زي بتاعنا اليوم القوات الأمريكية والقوات مش عارف ايه ولبس موحد ها؟ العلمان هذي عولمة لمش العلمان؟ خلق العلمان؟ عولمة في العهنة عولمة في البباس عولمة في الزي عولمة في كلا عولمة لا هم مكانش في الزي انت بتشوفوا المعاصر بقية يام بني ومية لا فهو بيقول لو لبس شرطة لبس شرطة بني أميه ما فيه شيء ايش محرم انا حاجة فكانوا بنجيلوا عليه بس يكونوا لبس لبس شرطة بني أميه حتى قالوا عليه من شرطة بني أميه هو عارف جالي بعدها ومعدها قالوا عليه آه أنه كان يلبس لبس الشرطة بارك الله طيب قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله طبعا يا إخوة يجب الفطر, يجب الفطر على من كان في رمضان إذا خرت للقاء العدو ويضعف إذا صام عن لقاء العدو يضعف إذا صام عن لقاء العدو واتقع الهزيمة والفشل لا يجب الإفطار هنا وهذه هي, هي التعرفون النبي عليه الصلاة والسلام مسافر ومع الصغر سيلقى العيون بمكه وهو خارج اصلا لفتح مكه وملاقات المشركين اذا لمد المسلمون لو دل ان المسلمين يتقون بالافطار يقول يقول هنا وانما يؤخذ من امر رسول الله عليه الصلاه والسلام الاخر فالاخر قال الذهبي فصبح رسول الله صلى الله عليه لثلاث عشرة ليلة خلت رمضان وحدث قالوا حدثني حربانة بن يحق قال أخبرنا يونس وبعدين بهذا بسم قال ابن جهاب فكانوا يتبعون الأحدث والأحداث من أمري ورونه الناسخ المحكمة وحدثنا قال إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم لمن؟ لما تشوف بعد إسحاق بن إبراهيم اخبرنا تعرف انه قبل الهويه خلاص لما تشوفوا بعد اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا ولا انبانا ولا سمعته لانه دايما يقول ايه اخبرنا يقول ايه أخبرنا لأنه هناك إسحاق ابن إبراهيم آخر هناك إسحاق ابن إبراهيم الكوسر و هناك ابن إبراهيم المنصور كان من... هناك إسحاق ابن إبراهيم كثير لكن نحن نريد الأشهر والقارنة التي تدل أن هذا ابن راهوين هو إيش يا شيخ حسام؟ أخبرنا أعرفتم؟ القاعدة عندكم كده أخطبوه إسحاقه ملازمة له أخضرنا عزيب بقى واحد كده هون يعرف لنا إسحاق ملازمة له أخضرنا ها؟ يلا بسم الله إسحاق ملازمة له أخضرنا يلا بسم الله لا تفشلون أعزيم العرب صح يلا يا شباب يلا, يلا يلا يا شباب اللي قطعته من بالنحو ها انت طب انا انت يا احمد اتفضل اتفضل انا هخروج لك هخرج كده 5 5 سم مش عارف انا مظبوط ولا لا كده لو كام انا كده محمد اسواس ويمان حق التركه صور انت اتفضل طيب ماشي خليك معنا وبرضه الاستاذ صلاح موجود اه هنشوف هنوصل طيب ملازمه انت قلت ايه اول حاجه خلينا نشوف واحده واحده م... لو ما نخرج الا باعراض ابراهيم واحساق ملازمه له اخبارا هي هي احساق الكلام مطبوع على الصفحه دي له هي ال في خبر بي خبر ثاني خبر ده اخبرنا يا اخبارنا ولادينه ولاده يبقى اخبارنا مبتدا ثاني ايوه اولادينه ولاديات الان فيش صح ولادينه شغله خبر في البدايه اول, أول. ايوه طمننا لقدام تدرس تمام حلو ما شاء الله احنا بنقدمين البداوه خلاص إذا لو أنت تقول إسحاق القولة مبتتأ مبتتأ أولا ودبنك النقلة يا رب ماشي؟ خلاص إنت كده حلتك المشكلة خلاص إذا كده انحلت المشكلة طيب المهم ما تنسوش بقى كلمة إيه إسحاق ملازمة اللعن و لما قول إسحاق ملازمة اللعن إسحاق اللعن إسحاق أخ قال أخبار عن مجاهد مجاهد ابن جور تلميذ ابن عباس عن طوص طوص ابن كيسان الابناوي عن ابن عباس لما تقول ابناوي يعني ايه ابناوي خبروني ابناوي يعني نسبة الى ابناء فارس الذين بقوا في بلاد اليمن خلاص لان فارس ايضا مما ممن غزى بلاد اليمن قديمة جيمة الحمشة ايضا مشتها وقفزت على بلاد اليمن على رسيل رئيسهم ذاك أبره قرار أشهر معنا يهواتي طيب عندكم من مجاهد وعن طوص قرينان صح؟ قرينان مجاهد وطوص تلميدان لعبد الله ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نعمة الشيخ ونعمة التلاميذ باثنين دول جاء مجاهد وطوص رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلل عسفان الكبير الذي هو سبق معنا في عسفان ثم دعا بإناء في شراب فشربه نهارا ليراه الناس شوف التعليم بالفعل التعليم بالعمل في أقع به القدوة والإتساء فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة ما شاء الله قال ابن عباس النظم عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر لكن لا بد أن تعلموا أن من خرجان لملاقات الأعداء فإن كان الصوم يضعبه فيجب عليه الإفطار فيجب عليه الإفطار وبعدين النبع عنه <تصفيق> ما ما ما يقدر بقى تعالوا ما... بقى, بقى, بقى نشوف الروايات الثانيه افضح اكثر قال حدثنا ابو قريش قال حدثنا وكيع من وكيع جراح الرؤوس ابو سفيان عبد الكوفه وزاهده عن سفيان هو ايه ها ابن سعيد ابن الثوري عن عبد الكريم عن طاوص عن ابن عباس فضل قال لا تعب لا تعب نهيم. على من صمر ولا على من افتره فقد سام رسول الله صلى الله وسلم بالصبر و كلام عبد الله ابن عباس لا تعب يعني على من لا يتضرر اما من تضرر بالصور فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال ليس من البل الصيام في الصبر. ليس من البل الصيام في الصفر معنى ولا نا طيب يقول حدثني محمد بن المثنين قال حدثنا عبدالوهاد يعني ابن عبد المجيد وقد اختلط بآخره ولكن لم يضر اختلاص لأن ابنته عجبته فلم يحدث عندما اختلط وتغير حبه بسبب الشيخوكة والكباب أمسكته من وحجبته ولم يحدث أحد من الناس والله الحمده هذا آل من عقل وحصافة هذه المرأة يقول حدثنا جعبر عن, أبيه عن جامل ابن عبد الله ردوا عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عاما فتح عام ايه البك جميل الى مكة في رمضان فصام حتى بدأ قراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء ورفعهم حتى نظر الناس اليه ثم شرب وقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صاما فقال أولئك العصار أولئك العصار سوى يعني زجر منه صلى الله عليه وسلم الذين صاموا وهذا نزاما منه صلى الله عليه وسلم ونزاما لهم أن يفطروا ولا يصنوا قالوا حدثنا قذيفة ابن سعيد متى مر بنا قذيفة ابن سعيد ها متى مر بنا الليلة ولا في غارج خارج لينا الليلة في أول الدنس مرض علينا كتابة ابن سعيد كتابة ابن سعيد ابن جميل ها؟ ها ابن ايه ابن عبد الله التطف البغلاني أبو رجاء كتابة ابن سعيد قال حددنا عبد العزيزي عن الدلول عن جعفر بهذا الإثناء وزاد وقيل له إن نزقت شط عليه الصيام وإنما ينظرون في ما فعلت يا رسول الله فدعا بقدح من ايه ها؟ من ايه معنى محمود, محمود من ماء بعد العصر سبحان الله بعد العصر شكرا ازاي لانهما يصبحوا اياهم صباحين الاعداء طيب ويلقون العدو اذا لابد انجهزوا قبلين يعدوا يعد. قالوا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابو بشار كم واحد كم واحدة؟ ثلاث ابو بكر عبد الله بن محمد ومحمد بن المثنى ابو بشار محمد بن بشار غندى غندى خلاص جميعا عن محمد بن جابر قال قال ابو بكر ذاتنا الغنبر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمر بن الحسن عن جر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفار فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ضرل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر ليس ايه ها؟ من البر هذه هي الرواية عندكم بعض الروايات ليس من انبر ليس من انبر أن تصوموا في أم سفر دغة حمية قالك والله أنت القلب ما اسمعتش اللغة دي مقرب خلاص اسمعوها الآن كمان بدل الألف واللام القراشية اللي نزل بها القرآن جاءت بي لكن رواية اندر ضعيفة خلاص والصحيح الذي بين أيدينا في مخاري المساء ليس من البن رواية ضعيفة ليس من انبر بدل الألف واللام انبر المعلم التعريبية عند حمير ما علوتوش حمير ولا لغة حمير ما شاء الله تعلموها التقهور فيها معناها طيب يقول حدثنا عبيب الله ابن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب من الحجاج من الوردة إيه؟ العتكي قال شاء الله أمير المؤمنين من عن محمد ابن عبد الرحمن قال سمعت محمد ابن عمر بن حسين وحدثنا سمع جبرة بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أندي وحدثنا أحمد بن عثمان ابن أفلي حدثنا أبو داود هذا الطياليسي الطياليسي صاحب الموس ناد ما اسم أبو داود طياليسي لأقرب تموم لكم عشرة تمانين يلا يا شباب مر بنا خريبا سليمان ابن داود أبو داود الطيارس أبو محمد بن سليمان تعلموا قبل أن تسودوا فرصة معكم يا سباب الذين لما تزواجوا فرصة معكم تشمروا إذا تزواجتم صرتم صرت سادة في قيوتكم على ذويكم وأهليكم فتهيئوا قبل أن تشغلوا صاحوا للأسيخ إبراهيم تعلموا قبل أن تسودوا بارك بطي خرصة معكم الآن ودينا لو عدنا شباباً لنشمل ونجتهد ونروح للشيخ هذا والشيخ هذا والشيخ الثاني والرابع ونسافر ونقرأ وندرس لكن تعلمون المشاغل أزاكم الله خاتم كم حديثاً مر بنا ليلتها ليرجع ثاني ومغالط الإخوة نسألهم سؤال اختبال ثلاثة حديث يا الله العباس اديس العباس سناء اديس العباس ها اديس يا بيرفجار ارتفاع سوق كيلو غصن حروف ها ثالث عبا ثالث ما هو شنو هو اديس العباس بمسألة فتح مكتب والثاني حديث الرجل الذي هي ظنر العلم طرصت إلى الحديثين قرأتهم فالبارك رابط قال عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعته المرساق الحديث الحديث اللي بعده بقى أحمد بن عبد عثمان أو فلك قال حدثنا أبو داود لما تشوف دائما أبو داود مع الإسلامة فأبو داود والطارسي والشعب هو مع بهذا الإسناد نحن وزاد الشعبه وكان يبلغني عن يحبنا بكثير أنه كان يزيد في هذا المنزل. وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برقصة الله الذي ايه ها رخص لكم قال فلما سألتو لم يحفظو قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتاد عن أبي نظرة من قتاد يا إخواننا فتدف من دعام السنوسي الخطاب ولد أكمل يعني من أوعية الحديث قال عن أبي نظر عن أبي سعيد الخدري ما اسموه أبي سعيد الخدري يلا يا شباب أخونا هذا السلام عليكم تعال تعال أكون منزمة للحسنة تعال تعال يخذين سوفك لسا رجع بالعمل انا انا ملزمه رجع مش كل محمد بن جبل بن جبل محمد بن جبل اسمه قديم حيوري منين بلد انا من اسوان اسوان حلو جميل أسلام. يلا صاحب اسوان يلا طال من كولومبو ولا اسمه قوم <تصفيق> طومان باي من اسوان الثير منين ما كنتش من هذه بكل ليه جزاك الله خير صادق الله باي كده عبد الباقي يلا بسم الله ادخل ادخل الزميله دي الخير طيب بارك الله فيك يلا ابو سعيد القدري يا خان حسام ها؟ اسمه ايبا؟ ها؟ سعد ابن مالك ابن سنان سعد ابن مالك ابن سنان ما تنسوش بارك الله فيك سعد ابن مالك ابن سنان يلا هل تنزيم لك يا محمد؟ نا وصل كل حديث؟ وصل؟ اه تمام، انتبع معنا بارك يلا بارك الله فيك كم واحد من الصحابة سعد ابن مالك؟ ها؟ يلا يا شباب أربعة يزدتم واحد الليلة والآية هم ثلاثة بس يزدوا ها سعد بن مالك بن سناد سعد بن مالك سعد بن أبو قاص سعد بن مالك وارد سهل السعد عرفتم سهل بن سعد بن مالك السعد ما تنسوش سجلوا فوائد الإسناد الإسناد فوائد الإسناد سجلوها وقد جمعالي أخوة الله الحمد من قبل في مجزمة خاصة التي مرت بنا في هذه فقال الإسناد جمعوه وقال الإسناد جمعوه قال عن أبي سعيد الخطر هكذا تمام؟ ماذا؟ والليان ها؟ قال غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صمع ومنا من أفضل فلم يعد الصيم على المبطر ولا المبطر على الصيم لكن هذا في البداية انما في اخر الامر النبي عليه الصلاه والسلام قال اولئك العصا اولئك العصا قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي ولذلك ابن شهاب بيقول لك ايه قلنا ننظر الاحلى من الناسخ المحكم قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا ايوب بن سعيد علي التيمي قال حدثنا هو محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي ما الله محمود غباشي لا شك وضعي عبد الرحمن بن مهدي إمام الشهيد قال أبو سعيد قال حدثنا شعبة قال ابن المثنى حدثنا أبو عمر والعقل. قال حدثنا إيشان وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر ريال بن عامر قال حدثنا أبو بطر بن أبي شايبة قال حدثنا محمد بن بيش عن سعيد كلهم عن قتال بهذا الإسناد نحو حديث همام خير أن النبي حديث تيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت خلت يعني ايه؟ يعني مضت أو بقيت هه؟ إما مضت بق... إما مضت إما بقيت, إما بقيت. ايه؟ اعمل صح أمام العبارتين أمام العبارتين؟ أمام يحدى العبارتين بارك الله فيك جزاكم الله خيرا قال كلهم عن قتادة قال بارك الله بكم بي في حديث سعي في ثمتي عشرة وشعبتني سابع عشرة او تسع عشرة شب الإمام مسلم بيعملنا كيف؟ كل, كل كلمات الشك بدقة عند البخاري يعني غالبا لا يعتني بهذا, بهذا الاختلال يتركه لأن هم البخاري فقه الحديث فقه المسألة طيب قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نطرة عن أبي سعيد سعد بن ملك بن سنان خدري صحابي جليل قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه هذا متى يا إخوة إذا كان بارك الله فيكم الأمر لا شق على الرجل أو لا يتلف نفسه أو لا يزكه أو لا يتفرر الأمر فيه سهل أمر فيه إيه سهل قال ولا على المقتر إفطاره ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي كان سيهلك بسبب شدة الحار وأنه لا يقوى وهو ضعيف وأنكر على الذين صاموا وهم ذاهبون إلى فتح مكة معنا يا إخوة لابد من الجمع بين إيه هذه الحديث والنصوص ولذلك جمعنا بينها فقسمناها ثلاث سؤال معنى يكون الصوم يتضرر بالشخص ويهلك ويكون أحيانا يشط عليه ولا يهلك وأحيانا الأمر فيه سيان الإفطار والصيار فهنا الصوم أفضل قال يبارك الله فيكم كنا طيب وحدثني عمر النقل قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن من الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري فرض يضع عنه أنه قال كنا نفسه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان فمنا الصائم ومنا ايه المفطر فلا يجد الصائم على المفطر لا يجد يعني ايه بنفسه من الوجد يعني الغض ولا الزعل وما الى ذلك ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة الفصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضباع فنفطر فإن ذلك إيه عسل قال حدثنا سعيد بن عمر الأشعاتي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد طيب وحسين بن حريد قلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نظر يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله إلهما مكثيران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامل وأبو سعيد الخدري قال سافرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الصائم ويبطل المبطل فلا يعيب بعضهم على بعض قال حدثنا يحيى بن يحيى ماذا عدنا به الليلة السبوري التميمي أبو زكريا قال الإمام أحمد ما عبر الجسر إلى بغداد من نيسابور بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري لما قبل أن يموت قد أوصى يحيى بن يحيى بملابسه إلى الإمام أحمد في بغداد الامام احمد في بغداد ويحيى بن يحيى في وقبل ان يموت اوصى ان تذهب ملابسه للامام احمد يلبسها فاختار من الامام احمد ما ناسبه ثم رد الباقي تعرفون بلاد أهل فارس تختلف عن عن ملابس, ملابس اهل فارس تختلف عن ملابس ايه فارس تختلف عن ملابس البلاد العرب معنا في الجزيرة في العراق في ميصر في الزمن الأول اختلف أخر منها ما يناسك ثم رد الباطل تصور كان بينهما الصداقة حميمة أما واحد يعني يوصد الملابس ما يبسها إلا الإمام أحمد هذا الشرف ومحبة ومودة الحديد راحم بين أهله راحمون يجمع الناس العلم راحم بين يجمع الناس يجمع أهله وبرك الله فيك. نعم يعني الرجل العراقي وإن لم تلقاهه سبحان الله وهو من الحديث بينك وبينهم أحبة الرجل المغربي وإن لم تلقاهه وهو على منج السنة فبينك وبينهم أحبة الرجل النجدي وإن لم تلقاهه وهو من الحديث ومن السنة وعلى طريقة سنة بينك وبينهم أحبة الآن أنا سابكم الإمام بخاري بيننا وبيننا نساب هل لقينا الله أكبر ما لقينا بيننا وبيننا 1200 سنة تقريبا ومع ذلك يا إخوة كزاكم الله خيرا كم المحبة في نفوسنا للإمام البخاري محبة ومودة ووداء ومودة كبيرة مع ذلك لم نوطر ولم نعصر وليس بيننا وبينه نسب ولا رحم صح إلا نسب السنة إلا يعني رحمة العلم ورحم الحديث يجمع الناس وليس الإمام بخاري من التجار ولا من الملوك كم من ملك طواه التاريخ لا يسمع له ذكر كم من تاجر طواه صفحات التاريخ لم يسمع له ذكر إلى الآن والإمام بخاري كان من البقراء ما معه الا قلم وورقاص ده هو اللي النبي ارتحل وقول عن 1000 شيخ وزياده 1000 شيخ احنا لو تتلمن على شيخ واحد الله اكبر خلاص بلغ بالمبلغ يا سلام واذا كانوا شيخين الله اكبر يعني سبحان الله ولو كانوا ثلاثه يا ابن تيميه وابن القيم الله رب هذه المشكلة أمال البخاري اللي سمع من ألف شيخه أكثر أمال يكون إيه بعد؟ يكون إيه؟ ها؟ لا إله إله إله لتعلموا يعني في العلم عوام عوام نعم عوام الله وفي حاجة أن نطوب العلم وأن نحص العلم حتى نمت العلم بحر لا ساحل من يحصل أبيات؟ ها؟ وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِرَةٌ ها؟ من يحفظها؟ قد تردناها مراراً وتكراراً وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ بحور ايه؟ ها؟ زَاخِرَةٌ لَنْ يَبْلُغُ الْكَادِحُ فِيهَا آخِرَةٌ ها؟ عفظتم ماذا بيت الأولى؟ وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ بحور ايه؟ ها؟ لن يبلغ الكادح شو الكادح المشمل طول الليل وطول النهار لن يبلغ الكادح وفيها ايه اخرة لكن في اصوله تسهيلة ها البيت الثاني لكن في اصوله ايه تسهيلة ها كتبهم لنيله فحرص تجد سبيلا ها خلصوا البيت سلك القواعد الاصوله فمن خطه يحرم الاصوله يلا شباب من سيقبلني بالابيات ايوه لغة ايوه يا ابو نريد الابيات شيخ ابراهيم درويش صاحب قبر الخلف ايوه ارفع صوتك انك خطيب منذر جيش وبعض فالعلم بحور ساخره لن يبلغ الكادح فيها اخره لكن في أصوله تسهيلة لكن في نيله فاحرز تجد سبيلا فاقتني من قواعد الأصولة من فمن تبطه يحرم الوصولة <تصفيق> ها واحد آخر من الشباب ها يلا من الشباب الشيخ عبد عبد العاملين عبد العاملين عبد العاملين عبد لان يمروا في التوفيق الاخير لكن في اصوليه تسهيله من اينه حق التسميده خاصه من قواعن الضبط قواعن الضبط قواعن الرسوله بن امك فت في نقطه ها يا شيخ محمد صاحب الادب ما كتبتش طيب هتكتبها ان شاء الله يلا محمود الله اكبر تمام كده وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكاذح فيها آخرة لكن في أصوله تسهيلا ليله فحرستجد سبيلا فاختنم القواعد الأصولة فمن تبتو يحرم الوصولة هذا الشاري شيخ ابن عطيمين خلاص؟ أفلسوه؟ ها؟ هذا الشائر الشيخ الموجه رحمه الله تعالى وكان يقول أنه لو أحسن الشائر لكن يعنيه بحسب المستطاع رحمه الله تعالى كيف يزال الله خير ضائم دير شعفاني بارك الله فيكم إلى حديث أين نحن في سعيد بن عمر الأشعافي خلصنا ونفين في أي, أي الشيخ في أي شخ أي شيخ يحي بن يحي قال أخبرنا أبو خيتمى عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل قال سئل أنا سن صحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم رمضان في السفرين وقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المخطر ولا المخطر على الصائم قال حدثنا أبو بكر بنبي شيء فقال حدثنا أبو خالد أحمد عن حميد قال خرجت فصلت فقالوا لي أعد قال فقلت إن أنا سنخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشافرون فلا يعيب الصائم على المفطرين ولا المفطر على الصائمين تلقيت ابن ابي مليكه فاخبرني عن عائشه رضي الله عنها بمثله كم باب مر بنا الليل ما هو يا فانا محمد بن سليمان جواز الصوم ارفع الصوت كانك منذر جيش باب جواز الصوم والفطري بشهر رمضان المسافر في غير مع السياف إذا كانت المرحلتين مرحلتين احنا إحنا لا عبرة بذكر المرحلتين إنما كل ما يصدق عليه أنه سفر في عرف الناس فيجوز فيه الرخص من إفطار وقصر وجمال يعني رجل من ضميات إلى المنصورة اسمه سفر من ضميات إلى المحلة اسمها سفر من ضميات إلى ملطين اسمه سفر من ضميات إلى كبر الشيخ اسمه سفر كل ما هو في عرف الناس اسمه سفر لا داعي للتحديد بـ 75 كيلو مرحلتين لا مرحلات يفصخ بكيلوات هذا العبر التبيعي وهذا والمذهب الراجع الصحيح باب أجر المفطر السفر إذا تولى العمل شوف إزاي واحد في السفر الناس صائمون هو مفطر عشان يعمل إيه؟ عشان يطبخ لهم يرسل لهم يخدموا يقوم بحقوق أولاد صائمين لأن الصائم يضعف عن العمل وهو صائم ويبطال حددنا أبوك كنت تعرفين قصة المرأة التي جاءت عند الإمام أحمد وكانت هذه المرأة بتغزي بتنسي نسيج نسيج ما كانتش في الزمان الأول لحن كانت في الزمان الأول كده حاراتنا كده في البيوت في مغازل المرأة مع المغزل تغزل وتبيع الغازل والنسيب هذه المرأة كانت تأكل من عمل يديها فكانت تنسج وهي صائمة وتنسج وهي مفترة طيب الإنسان وهو صائم يكون ضعيف في شد الخيوط وحكيها فمشت عند الإمام أحمد وسألته يا إمام أنسج وأنا مضطرة وأنسج وأنا صائمة هل يلزم إذا بأت النسيج والغزل أن أمين ما نسجه وأنا مضطرة مما نسجه وأنا صائمة شوف الورع يا شوف الورع لفين شوف أسواق العمل الأيام لأيام أسواق المسيحين عمل أيام إنا لله وإنا لأيام ماش كده كم فاهم من رش كم فاهم من عدم بيان للعيام فإن صدق وبين ذلك لو ما في بين البيعين وان كتما وكذب وحقت بركه بيعهم ااا ااا رحمه الله يقول لو كان بينهما فرق فيجب ان تبين ان كان بينهما فرق فيجب ان ايه وبعدين مشى في الأرض الإمام أحمد رحمه الله قال يا عبد الله إيه تبع هذه المرض شوفها من أي البيوت في بغداد وما أظنها إلا أختي بشرب من الحرب فرصدها فوجدها دخلت بيت بشرب من الحرب بشرب من الحرب أصلا إمام في الزهد والورع والنوسف التعلم قال لم يتزوج على فكه لم يتزوج سنة عمر أثر العبادة أثر العين أثر الفتوى على الزواج قال تعلم الزوء من أفكه كانوا أخوات ثلاث واحدة اسمها بسة واحدة اسمها بسة واحدة اسمها تفة انتم مستغربين هذا موجود انتم عايز يستغرب من يستغرب خلاص؟ أعرفت الأسماع <تضحك> <تضحك> التي تنسوها أخبركم الكلمة عن تنسوها مُسّة وبُسّة وتُفّة تنسى عشرة قبل ما تنسوها مُسّة وبُسّة وتُفّة خلاص؟ شو كم الأسماع الزميمة التي يجب أن يلا مننا الشهب مع إبراهيم يأذن الليلة أعدان ما تكلم يلا كفره الله في السفر إذا تولى العمل قال حتثنا أبكر بله بالله قال أكبرنا أبو المعاوية عن عاصمي عن ورح عن أنسي رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فمنا الصائم ومنا المخطر قال فنزلنا منزلا في يوم الحار أكثر من صاحب الكساء يعني اللي مع الكساء عملوا سكت كلا ومضر عليه ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصواه وقام المفطرون قام المفطرون بالخدمة والعمل فضربوا الأبنية والخيام وسقوا الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخذب المفطرون اليوم بالآجرين قالوا حددنا أبو كريك قالوا حددنا حفظهم عن عاصم من الأحوال عن مؤر عن أنسة ضد الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سببه فصام بعض وأفطر بعض من الناس فتحزم المفطرون كان عندكم وعملوا تحزموا ربطوا الحزمة شد وصل فاشتر المفطرون قال ابتحزم المقتلون وعملوا شمروا ووضعوا عصوام عن بعض العملي قال وقال في ذلك ذهب المقتلون اليوم بالاجري قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون الملقب بالسمين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابو سعيد عن معاويه الصالح عن ربيع فلحدثني قازعاته قال أتيت أبا السعيد الخدري رضل عنه ومكثور عليه الناس كثير فلما تفرق الناس مستحيمين فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما عم يسألك هؤلاء عنه سألت عن الصوم في السفاري فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دانوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفضل ثم نزلنا منزلا أخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فاضطروا وكانت عزمة يعني إيه لا جوز الفطر لا جوز الفطر عفوا لا جوز صيام إنما يجب تختار فأفضرنا جوز الصيام هنا لأنهم سيصفحون العدو ويلطونه فلابد من التقوم فأفضرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في السفر يعني إذا لم يشوق وإذا لم يكن عدو يصفح أو يقابل باب التخيل في والفطر في السفر التخيل متى يا سيد إبراهيم إذا كان أمر سيال إذا استوى الأمرار قال حدثنا قتائبة بن سعيد قال حدثنا ليت عن إيشام بن عروا عن أبي عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت سأل حمزة بن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام بالسفر فقال إنشئ تفاصل وإنشئ تفاصل إذا لم يكن مشقة وإذا لم يكن ضرر فلا بأس قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن سيد قال حددنا إشام عن أبيه إشام ابن أورو عن أبيه عن عيشة رضي الله عنه أن حمزة بن عمر الأسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوماء معناه يعني واصل الصوماء أفع صوم في السفري قال صوم إن شيت وأفضل إن شيت حتى ثناه يحيى بن يحيى أن يسابوري. قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حمد بن زين إني رجل أسرد الصوم يعني أكثر من الصيام قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وفكري قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحمن بن سليمان إلهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزتاء وابن عمر الأسلامي صحابي جليل قال إني رجل أصوم أفأصوم بالسفار قالوا حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأي ليه قال هارون حدثنا وقال الطاهر أخبر أن أبن أبن أبن قال أخبر أن بن الحارف عن أبي الأسود عن عروة بن الزباير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمر الأسلامي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفري فهل علي دناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسان ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه قال عرون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم ها دمشق صاحب الأوزاعي يا بني استمع يا بني استمع, استمع بارك ربي الصوت الصوت تعالى على كذلك قال حدثنا داود بن رشيد الصوت قال حدثنا وليد بن مسلم الدمشق الصاحب الأوزاعي أخوة عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أب الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بحر شديد حتى إذا كان أحدنا ليضع يدو على رأسه من شدة الحر وما فينا صاحب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة صحابي الجليل قال حدثنا عبد الله بن مسلم القاعدة قال حدثنا إشام بن سع عن عثمان بن حيان عن عن أم الدرداء قال, قال, قال, قال, قال, قال, قال, قال أبو الدرداء لقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يد على رأسه من شدة الحر وما من أحد صائح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة باب استحباب الفطر للحاج يوم عرف وكرهية ذلك للحاج معنا إخوة واستحبابه لغير الحاج ولا شك أن يوم, يوم عرفة يكفر السنة الماضية معنى إخوة؟ قال حددنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قرأت على مالك يعني إيه؟ عرضا عرضا وهذا مذهب لمن مالك؟ قال قرأت على مالك عن أب نظري عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضلي بنت الحق اجلس يا ابني اجلس يا في الصحن استمعوا العلم زي الله عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا تماروا يعني ايه تجادلوا عندها يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم وصائمنا كلام ليس بالصائم وهذا في حجه الوداع يا شباب فارسلت فارسلت بقدح لبن وهو وقف على بعيره بعرفة فشربه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النظر بهذا الإسناد ولم يظهر ووقف علي, على بعيره وقال عن عمير المولى أم الخضن قال حدثنا زهير بن حار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد استمع يا ابناء استمعوا بارك الله به عن سفيان عن سالم أبي النظر لهذا بس نبي نحو حديثه من وقال عن عمير المولى أم الفضل قالوا حدثنا هارون بن سعيد الأيلين من الذي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلين ها الإمام مسلم قال حدثنا ابن وهب قال أقبرني من عمرون أيها الناس ها. عمرون بن الحال في المصري قالوا. قال أن أبا المضر حدثه عن عمير المولى بن عباس رضي الله عنهما حدثوا أنه سنعهم من فضل رضي الله عنهما تقول شك ناس من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم في الصيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله في حجة الوداع فأرسلت إليه بقعب في لبل وهو بعرفة فشريبه قال وحدثني آرون بن سعيد الأيد قال حدثني ابن وامد قال أخبرني عمرون بن الحارث المصري عن بكير بن عن قريب المولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت إن الناس شكوا في الصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبت وواقف في الموقف فشرب منه الناس ينظرون إليه باب صوم يوم عشراء فلا حدثنا ونحن نقول صيام يوم عشراء من, من الصيام المستحب اذكروا هناك صيام المستحب صيام عشراء وبعدين انت لك في صيام عشراء صور لك ان تصوم العشر والاحسن تصوم التاسع والعشر اذا لم تصوم التاسع والعشر, تصوم التاسع والعشر. صمت العاشر والحد عشر اذا كم مرتبة الان؟ قلتها الأولى صيام التاسع فقط طبعاً الأحسن صيام التاسع والعاشر لقوله صلى الله عليه وسلم لأين عشتوا إلى قابل لأصمنا التاسع والعاشر معنى يا إخوان إذا صيام التاسع والعاشر صيام التاسع واحدة, العشر واحدة. أو صيام العاشر والحد أحسر إذا لم تصوم التاسع قبل العاشر إذا كان صنع أستاذ أحمدك قلت لك جرعة نعرفين يال ضربة معروف بس قلت جرعة كده على الطائر يعني وهنسيبك مقرر فونك دين اشتغج زيب انت عايزك والبكرة الخمس برد ما تشتغج زيب انت عايزك وين جمعة وقول ليه انت عارب بأجرة قلت لك بس مقررة جرعة خفيفة كده يا ابن مدراف شربات طيب بقلبك والقالب والقالب العايز القلب والقلب. طيب إذاً بارك الله فيك الصيام التاسع والعاشر هذا أحسن للمراد صيام العاشر والحادي عشرة وصيام العاشر فقط حال يا إخوة مرات في عشورة وصيام يوم عشورة يكفر ايه ها؟ سنة ماضية هكذا وصيام عرفة يكفر سنتين هكذا بارك الله فيك تعالوا نشوفها اه العكس اه؟ اختلف الايام ازاي لا لا يهمك الله بما انت في بلدك اخونا يقول احيانا يكون في بلاد نجد كذا في التاريخ كذا وفي بلاد نجد بما انت تقوم الذي انت فيه تقوم الذي عندك في بلدك معلش تعبد الله باليقين هذا طيب الله مره ها ماشي الظلم الفاسد والعدل خدي على ما رضاش يعني والله لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عشت ولا قبل صمونا التاسع العشر مخالفة المخالفة تقع ويصدق عليها لهذه الصورة إما التاسع قبل العشر وإما العشر وبعد الحد عشر <تصفيق> اليهود كانوا يسموا العشر بس <تصفيق> ما عليك أنت أنت عبد الله بما أنت فيه في بلدتك التاريخ الذي في بلده الله بارك زي الصيام والإفطار بارك الله قال حدثنا زهيل بن حارق قال حدثنا جرير عن إشاء ابن عرو عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش تصوم عشراف الجاهلين كنت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام جاء المدينة فوجد اليهود كصومون فسألهم صميد قالوا الله اليوم هذا الذي نج فيه موسى عليه السلام من في العون فصومونه ايه يهود صوموا شكرا لله هل نحن احق بموسى منهم فصام وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان عشنا الى قابل لاصوم منا التاسعه هو العاشر قال علي شام بن عمر انا بي انا عايشه تضرب معنا خالد كانت قريش تصوم عاشوراء في الجينية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما هاجر الى المدينه صام وامر بالصيام فلما فرض عشرة رمضان قال من, من شاء صام ومن شاء طبكة من شاء صمرك كان صيام عشراء واجبا في بداية واجبا في بداية الأمر كان واجبا ثم صار الأمر على الاستحباب قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي الشير وأبو كريب قال حدثنا بن نمير عن هشام في هذا ولم يذكر به الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال بآخر حديث وترك عشراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام كرواية جريد نكتب بهذا القدر على أمل نقابكم مع هذا الكتاب الأسبوع المقبل إن شاء الله يوم الأربعاء إلى كل أحياء أن الله يستعد مع أحكام الصوم سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أرض أستغفرك وأتوب بالله